بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khairun lak min al-awla wa lasawfa yu'thika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadka da 111. ووجدك عائلا فأغنى 112. فأما اليتيم فلا تقهر 113. وأما السائل فلا تنهر 114. وأما بنعمة ربك فحدث